باسم الاب والاب والروح القدس تمثل احد واحد عامين بعد ايام قليلة نودع عام 2001 ينتهي عام 2001 ويبتدي عام جديد ولكن ليس معنى انتهاء عام 2001 أن كل ما فيه قد انتهى لا أبدا بل الأعمال التي عملت فيه ستظل باقية مكتوبة في أسفار الله وتعلن يوم تفتح الأصفار وتكشف الأعمال وتعلم الأفكار ونقف لنحاسب عنها أمام الله ولكن تنمحي هذه الأعمال تمحة وطبيعة اذا تبنا عنها ثوبة حقيقية لان ربنا بيقول عن الثوبة الحقيقية بالنسبة للأعمال لا اعود اذكرها لا تحسب عليهم ولا اعود اذكرها وبيقول عنها داود النبي اغسلني فأبيض أكثر من السلك إذن يريد بالنسبة لأعمالنا الخاطئة التي عملناها سنة 2001 وما قبل ذلك أن نحاسب أنفسنا عليها قبل أن يحاسبنا الله عليها زي ما قال القديس مكاريوس الكبير رحكم يا أخي على نفسك قبل ان يحكم عليك نجلس ونحاسب انفسنا لان القديس انتونيوس الكبير اب الرهبانة يقول إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن سينا خطايانا يذكرها لنا الله. فريق نفكر كأنفسنا، نشئ ذلك، ولهذا يحسن. ان في نهاية العام ودينا بقول لكم فهذا الاربعة في ايام ولا حاجة ولا خمسة ان كل واحد يجلس الى نفسه ويحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة وان كان دقيق ما يعتبرش ان في حاجة صغيرة كل خطايا خطايا كبيرة يجلس الإنسان يحاسب نفسه ومحاسبة النفس لها فوائد كبيرة جدا القديس أغسطينوس تغيرت حياته تماما إلى الدد وإلى أفضل لما جلس وحاسب نفسه وغير نفسه يعني مش المهم الواحد يحاسب نفسه بس وانما يقرر ان يتغير يتغير الى افضل الجنسة مع الناس كانت مفيدة لقديسة سوبة وكانت مفيدة ايضا لقديسي التكريف يعني الذين قرسوا انفسهم لله سواء في مجال الرهضنة او في مجال الكهنوت او في مجال الخدمة عموما التكريس كانت بعد جلسة قوية مع النفس استقر فيها الشخص ان يعطي حياته لله واحنا دلوقتي على ابواب عام جديد ياريس يكون جديد في كل حاجة ونتذكر العبارة اللي بنقولها في صلاة باكر فلنبدأ بدءا حسنا نبدأ بدءا حسنا في العام الجديد صفحة جديدة ربنا ادهالنا لا نريد ان نكتب فيها الا كل خير ليس هذا فقط وانما ايضا ان ننمو النعمة والبركة ننمو روحيا وننمو ثقافيا وننمو اجتماعيا احنا كل سنة بنتكلم الكلام وكل سنة نتكلم كيف نستخدم العمل جديدا لدرجة اني نشرت لكم كتابا وأنوانه كيف نبدأ عاما جديد ومع ذلك كثير من الناس الطبع هو هو والأغلاط هي هي ونبدأ عام جديد لكن لا تتجدد حياتنا ولا تتغير ونبقى كما نحن ونبقى كما نحن مفروض ان جلسة الانسان مع نفسه يأخذ فيها قرارات تغير حياته وبعدين هذه القرارات ينفذها وممكن يأخذ تدريب روحية لكي ينفذه سأيه حكاية الجلسة مع النفس؟ تحاسب نفسك على كل خصايا العمل كل خصايا اللسان كل خصايا الفكر كل خصايا القلب كل التقصير في الروحيات اهو عندكو كم يوم يؤك الواحد بينه بالنفسه يجمع كل الاخصار الكليلة وبالاكثر وبالاكثر تشوف ما هي الخطايا ثابتة عندك الخطايا التي تذكرها في كل اعتراف لا انت تتركها ولا هي تتركك مغالبا الخطايا الثابتة تكون من ضمنها الخطايا المحبوبة للوحل حباك او الخطايا التي يبعو في الانسان امامها جايز يكون حدات في حاجات كثيرة لكن بسيجي بالذات ضعيف او الخطايا التي تحولت الى لا صباح لا الصباح من صباحا زي مثلا انسان بيجي الكنيسة وبيعترف وبيتناول ولكن عنده خطية الغضب السابسة فيه اي واحد يزعله حاجة بسيطة يغضب ويسور ويزعل ويطعب او واحد عنده خطية مسك السيرة دايما يمسك سيرت الناس وبرض يروح الكنيسة ويعترف ويتناول وبرضه مسك السيرة ناس فيه برضو مش قادي رساله او واحد عنده حقاية الكآبة او التشاقب برضو مش رب يثيبه لا الكآبة ولا التشاقب انه حفظ يمكن في الشهر 26 26 هتبقى مضاعف 13 ربنا يستر على اليوم ده ينتهي بخير ويفضل برضه مهما تناول يخતમ من الحاجات من 13 هو مضاعف ال في الشهر العربي وفي الشهر الافرنجي وفي الشهر الفلكي في ناس ما هي كابوس على الدور 13 ينططوه من الطرشه ل 14 شقه امريكا احنا في افريقيا المهم ان ايه ان برضه الطبع ان يتغير الطبعا مش راضي الغير او مثلا انسانة كثيرة في البكاء يعني ربنا خزن كمية من المياه الغزيرة داخل عينيها الصاهرة تي اقل منسى كده تنتل الدموع تنتل تنتل تنتل تنتل وبعدين جايز نتيجة البكاء دي جاي. تخسر الموقف وخصوصا مع الناس اللي ما يحبوش النكد في ناس ما مش النكد لا حد يقضي في اخذ بعضه ماشي او انسان مثلا عنده كسل في الجدال والمناقشات والخطار اقل موضوع صغير كبير كان ايدينا اخش في جدال ياما مخلصنا ما لا مخلصهاش حاجة كده فمفروض ان الانسان يجلس مع نفسه ويشوف الخطايا المتكررة والطباع اللي ابتهاس منه ويشوب عنه ايضا مفروض الانسان يحاسب من جهة ضميره اي نوع من الضمائر هو لأن ساعات الواحد ضميره يسمح له بأي حاجة وممكن ضميره يبرر له أي عمل ويعذره في أي عمل يعمل زي ما عايز وتلاقي الأعذار والتبريرات لا وماد وبرعي ودي شيء احترس أن يكون ضميرك من هذا النوع او ان ضميرك ما عاد يؤند وما عاد يوضح في الاول كان الواحد لما دم يغلط ضميره يؤنده دي الوحش لقى زهر بالتأمين ايه الضمير ان يبقى لسكت انت انا فاهم الموضوع وخلاص وضميره بقى ضمير غائد او ضمير مستتر ففي اللغة العربية في الحاجة اطموها ضمير غائد والضمير المسكتب جوازا او وجوبا بمطلع او ضمير يسمي الخطايا بغير اسمائه يسمي الخطايا بغير اسمائه يعني يقعد يتريع على واحد لغاية لما يسلكه وبعدين ضمير يقول ابدا انا بحذر بعنا ده نوع من الدانية. مين قال لنا دالة دالة يعني تتلع الواحد وتنكد عليه وتقول دالة تذكر في ضميرك كيف سيكون ضميرا صادقا ضمير صالح زي يقول السباسيون بيقول ضمير صالح أمام الله لأن في ضمائر غير صالح يا ريتك في العام الجديد ايضا تفكر في عقليتك كيف تنمي عقليتك كيف تنمي ثقافتك كيف تزداد علما وفكرا ويبقى ليك عقل يقول لما كل شيء وما فيش حد يقدر يضحك عليه تنمي معرفتك شوف ايه القراءات اللي انت بتقراها وهل هي صالحة ليك ام لا وهل فكرة ناسا ام لا ايضا في العام الجديد فكر في الوقت بتاعك الوقت ده جزء من حياتك فلما بتبيع وقتك يبقى بتبيع جزء من حياتك يبقى حياتك رخيص عندك لدرجة انك انت تضيع الوقت الوقت بتاعك ده وزن ربنا ادهالك لك حذبك عليه ومفروض انك انت كل وقتك تستخدمه للخير الخير ليك والخير لغيرك والخير للمجتمع عموما لكن واحد يبيع وقته في التافهات او يبيع وقته في المعشرات او يبيع وقته في الكسل يبقى بيبيع حياته يعني قليل من الناس اللي بيعترفوا اللي يتكلموا على وقتهم تكلموا على السلبيات معينة لكن ما بيتكلمش على الوقت اسأل نفسك هل وقتك لك ام عليك مش ده في وقتك انت انما وقت غيرك زي واحد يمسك واحد ثاني في التليفون وينزل كلام كلام كلام كلام كلام وهو مش عارف اللي فاضي صاده ولا مش فاضي ما موش الله هو وقته عنده واخد راحته. يفتكر غيره برضه بالشكل ده انا عايز نوبا اكلمكم عن م... عن موضوع اسمه اداب التكلفون اداب التكلفون هيجيلها واسه يعني ده موضوع مهم او واحد مثلا الحاجة اللي تتشرح في دقيقة يقولها في عشر دقائق او يقول عنها محاضرة وهي تتشرح في دقيقة فبصر تلقى الاقصاد ويقول ايوه سنت يقول له لا ده انا لسه مقل وبعدين يتكلم يقول له ايوه حبيبي سنت سنت سنت يقول له لا ده فيه كمان تاني حاجة مش معقول انا فاكر بره انا قصر هطل لحاجة زي كده برده حد بيكلمني في تلفون هاجة كلام كلام كلام وانا معايا ضيوف معايا ضيوف لا. لا شيء مهم لدرجة اني خدت السماعة وحطتها كده على كرسي وابتديت اتكلم مع الضيوف وشلت السماعه عشان استريحه اسبح في نوم عميق بعيد عن الناس اللي بتكلمني وبعد عشر دقائق رفعت السماعة لقيت اللي بيكلمني بيقول ايوه هقول لك كمان <تصفيق> فبرضو انت في العام الجديد فكر في وقتك ووقت الناس فكر في وقتك ووقت الناس وهل بتقضي في الروحيات نفس الوقت اللي بتقضيه في الملاهي الاخرى يعني عندك توازن في توزيع الوقت ولا لا ايضا في العام الجديد تفكر في الدوء كيف تترك الخطايا وايضا كيف تفكر ما هي النقائف التي عندك لكي تكمل نسبك فيه محاسباتك لنفسك في العام الجديد او نهاية العام القديم تذكر في علاقاتك علاقاتك مع الله علاقاتك مع الناس علاقاتك مع نفسك علاقاتك مع الله من جهة محبة ربنا ايه مصدر تدار محبة ربنا في قلب؟ اناك مع الله من جهة الصلاه هل تعطيها الوقت الكافي ام دقائق وكم واحد يقول لك لا ده انا مواظب على الصلاه الصبح بقول ابنا الذي وبالليل بقول ابنا الذي طب ابنا الذي دي ما تاخدش نص دقيقه ولا ربع دقيقه حد وبالليل كمان ابنا الذي يعني ربع وربع نص اقرب دقيقه دقيقة تلديها الربنا بينما اليوم فيها 24 ساعة والساعة 60 دقيقة يعني اليوم فيها 1440 دقيقة فانت بتجدي لربنا واحد على 1440 طيب ايه الحكاية دي بقى فعيشت روح ملكدش على النسبة دي بتاع صاحبه ده اللي يدخلك ويخد سمان امسك الساعة واشوف ابانها اللي لازم تاخد ايه تاخدش النص ديه يا ريت تشوف ايه علاقتك بربنا في الصلاة في كراءة الكتاب المقدس في كراءة الكتب الروحية ايه علاقة بالناس ده موضوع طويل برضي اذا قلنا عن محاسبة الناس لا نقصد فقط الاسراد انما نقصد ايضا الكنائس والمؤسسات والجمعيات وايه مدى محاسبة الناس؟ هل الكنائس بتهتمد بالفقراء كما تهتم بالمباني مثلا والتعمير انا هادث نوبة واطلب من كل كنيسة كشف بالارادات والمصرفات واشوف بيبدو ايه للفقراء تي كنقل ستعمل كشف كبير كده وتبقى ده عشر جنيه ده عشرين ده عشر عشرين العشر جنيه ده ستعمل دي، ده والعشرين جنيه ستعمل ايه ده شهريا يعني افرد هيجوا يتغدوا بكله لحمة ولا لحمة بكلوا كم ده ليطلقوا أكثر من عشرين جلوا واشتروا كل عب <تصفيق> مش مش في العشرين ففي الكنائس حسبوا قبل ما حسبكم ولما حسبكم مش حسبكم حشور حسب. يعني تقدروا من دلوقتي قبل مطلب الحساب تلفقوها جيمانتوا عايزين لكن أنا أشوف ما بيخلش عليك فنفيه أبدا أنقرها كده ستطلع مزبوط ما مدى العناية بالفقراء بالنسبة للكناحس التي تصرت مئات الآلاف على التعمير والفقراء غلبا وانهار ما قلبهم يحن على يبعثوهم للبطرق البطرقانة عشان تصرف عليه طيب وانت ما تاخدوش بركة الفؤر ليه ما تخلوش جزء ثابت من الميزانية للفؤر تخلي جزء من الميزانية ثابت للفؤر في احدى الكنائز في مصر جديدة عمل احدهم يبدو عشرين في المية للفقر كل شهر لان الارادات مش من صافي في وفي الاعياد يبدو خمسين في المية وبعدين قال لي الاب كان اللي مسؤول قال لي لما عملنا كده زاد الفيراج زاد الفيراج ليه بقى زاد الإرادة اللي عايز يدفع عشوره بيقول أنا بدفع عشور دي من الفقر فلما يلاقي الفلوس اتصرفت على حاجة تاني ما يكونش ليه نفس يدفع لما يلاحظ ان الفقر بيخضوا حقهم يضطر يدفع قلبه يشجعه ان يدفع أكثر وأكثر وأكثر فبرضه أنا عايز أشوف ايه مدى العناية بالفقر ليس من جهة الكنائس فقط إنما من جهة الجمعيات الخيرية أنا زمان قبل الرهبنة كنت برضو باستغل في المجال وكنت بلاقي إن بعض الجمعيات يعتبرون أن نجاح الجمعية أن يزيد الرصيد. <تصفيق> ان الرصيد يزيد في ايامه لدرجة ان كتبت مخالع استفاحية في مجلة نبالة الاحد حينما كنت رئيسا للتحريق هذه المجلة مش هستاذ خمسين ولا واحد خمسين سنة المخالع الاستفاحية عنوالها سيطان الرصيد سيطان الرصيد هم عايزين يزودوا الرصيد وما يهمهمش ويفتكروا زيادة الرصيد معناها انهم نكفر لا السيد المسيح كان دائما يخلي الصندوق فاضي واذا انبه كان بيتها بيهوزة منه بس كم رأى الصندوق فاضي بطرجة لما دوم يطلبوا منه الجزية ما لقيت عنده فلوس فقال لي بطرس رنش النار ساعتك يطلع السار وابقى عني وعنك ما كانش معاه فلوس فاحنا عايزين تصرف وربنا يبعث ثاني طول ما عندك رصيد كبير ربنا يقول لك اقيمه على الرصيد لما تخلص ابقى ابعت لك غير فخلص النقطة الثانية في العمل جديد التعليم ايه مدى التعليم في الكنائز سواء بالنسبة للمدار في الأحد أو بالنسبة للأباء الكهنة أو بالنسبة للأباء الأسأفة ايه مدى القيام بالتعليم بالنسبة للناس يعني النقطة الثالثة الافتقاد لازم كل كاهني يحاسب نفسه على افتخاذ الشعب الشعب كله بحيث ان لا توجد عائلة الا ويكون زرفا لان كل واحد دي ناس بيحبهم ويحبوه بيفوت عليهم جديد لكن الافتقاد بالنسبة العامة في الشعب كلهم ساعات ما تكونش موجودة نفس الوضع بالنسبة لخدام الجمعيات نفس الوضع بالنسبة لخدام مدارس الأحد أهمية الافتقاد أنا كل كاهن جديد بيترسم بقول كتعليم عام السنة الأولى للكاهن الجديد ينبغي أن تركز في الافتقاد بالافتقاد يتعرف على الشعب والشعب يتعرف عليه ويعرف مشاكلهم يعرف ألاها الأخ وانا ان شاء الله هيكون لي لقاءات بالاباء الكهنة لان انا اعترف ان انا مقصر في هذه الناحية ومفروض ان انا احاسب نفسي على الموضوع ده بالوقت فنعمل افتفاد طبعا ما اقدرتي اعمل اجتماع الاباء كهنة القاهرة كلهم هيجي 300 واحد ولا اكثر فممكن ان احنا نخليها اجتماعات على مستوى الاحياء على مستوى الاحياء يعني نوب اعود مع كل كهنة شبرا نو اعود مع كل كهنة مصر الجديدة وما يبقى ورها من احياء زي المطرية وعين شمس وبقى الاخر نوبى اعود مع مصر القديمة نوبى اعود مع وسط البلد يعني يكون لقاء معكم لأن زي ما أطالبكم بإفتقاد الناس لابد أن أطالب نفسي بإفتقادكم آخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو أن نشمل نصلي إلى الله أن يكون عام هدوء وسلام لأن عام اللفاف كل حروب وتعب قلب وقنابل وطيارات اخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو ان لن نصلي الى الله ان يكون عام هدوء وسلام لان عام اللي فات كل حروب وتعب قلب وقنابل وصيارات وطلقات ربنا يصل صلوا من اجل العلم Mělme nohy do křeční, kde jenoké agióp nezmagájí krimčí. Soubor neskoněl, náhle měnoše volem kouře můjové šoín se zděhře. Sledím tě, volek nebyl tcháka, ani ani on, kdo rostl v mnohonásilná. Hák těn, kdežto můj zájem teď mě těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm těm Tesoliyan din sola monde nam baraketo vedam eden ya bon sola Tesamiare bon ken tan e ratin den yo dit payo janan cher papa vasino chinan yo tenye besou mosiye ki nen nan dentez ne se pagron صادق سيدنا كل نوع سرقين كلهم دولة السفرية من دفكالين وبين علي ورخنا ورين اقضاهم بيسين الله كريه ليسون كريه ليسون كريه ليسون من اسمه ارو اسمه ارو اسمه ما ظل يكوني قلكم باسمه ليتراعف اللّح علينا ويباركنا وليلصر وقف علينا ويرحمنا واليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالسلوات والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الصاهر القديس مريم وكل ما صاد في الملائكة والرشد والأمبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملائك هذا اليوم الصاهر وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركه القديس مار مرقس والقديس الانبروي وجميع قديسي هذه المنطقة وبركه السيد الازرا أولاً وعاشرا بركتهما المقدسة وهباتهما ومعاناتهما ورحمتهما وشفاعتهما فلتكن معنا كلنا امين بك الاستاذ النور امين السهور كهوره كثيرين ومنان في <سؤال> جي سبتتقو منبقو نبقو نبقو نبقو نبقو نبقو امين الله ضمد انه مستعقين نكون بشكر يا ابانا الذي يكتب امين محبة الله في الاب ونعمة الوحيد واشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم آمين بالسلام سلام الرب يكون معكم ومع روح سيدنا كل سلام طيب في